ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظنوا عليهم دائره السوء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 سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفظ لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا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 قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يأتكم الله أجر حسنا.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 يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار، وَمَن يَتَوَلَّى يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.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 ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بباطل مكة بباطل مكة من بعد أن أظهرتم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وقدوكم عن المسجد الحرام والهدية معكوفة والهدية معكوفا أي بلغ محله ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا.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 إفجأ الَّذينَ كفروا في قلوبِهم الحمِيَّة حمِيَّة الجاهليَّة فَأنزلَ اللَّه سكينَته على رَسولِهِ وَعَلَى الْمُؤمِنِينَ وَأَلزَمَهُم كَلِمَةَ السَّقَوَى وَكَانوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهلَّهَا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 السجدين يبتغون فضلاً من الله ورضوانا في ما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرة أخرج شقاء.